والذين آمنوا وَعملِلوا الصَّالحَات نُكَِّرَّ عَنْهُ سَئاتِهم وَلََجزِيََّهُْ أَحْسَنَ الذي كَوا يَعملون.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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَالنَّحْمِ الْخَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَا يَحْمِلُونَ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَا يُسْأَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يفترون وَلاقدََ أأَرْرسََّ نُوحًا إلى قومِهِ فَلَ بِثَ فيِيهمْأَْفَسَنَةٍ إِللاا خَمْسينَ آمَا فَأَخَذَهُ مُ الطوفَان وَهُمْ ظَالمون فَأَجَينَاهُ أصْحَابَ السَّفينَةِ وَوجَعَنهَا آيَةً للْعَالمين.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 والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يأسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان قَوْمِهِ قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون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 وَوق إذ قالَا لقومهِ إنُْ لتأتَُ الْ الفاحشَة مَا سبقَكُمْ بهاَا منِنْ أحد منِْ العالممين.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 وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصددهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين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 إن في ذَلِكَ لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطن وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطة بالكافرين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 وَالَّذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنهار تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى ربهم وكاين من دابه لا تحمل رزقها الله يرزقها وانياكم وهو السميع العليم ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فان يفكون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 قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة نهي الحيوان لو كانوا يعلمون